يا رسول الله، يا حبيب الله ذكرك في القلب دواء ونجاة يا إمام الحق، يا شافي الناس حبك في الأرواح صفاء وثبات الأبيات أشرقت يا طه كفجر مشرق يا سراج الهدى في ليل مظلم، كل قلب بالحب قد ارتوى وذكرك في الروح شفاء أبقى، أنت النور في ظلمة الدنيا، وأنت السر في غضاء ربنا، يا حبيب الله. شفيع الخلق فيك الطهر فيك الإيمان والعلم كل نفس تحتف باسمك يا محمد رحمة الله لكل المخلوق يا رسول الله يا حبيب الله ذكرك في القلب دواء ونجات يا إمام الحق يا شفيع الناس حبك في الأرواح صفاء وثبات الأبيات يا محمد يا نور الأكوان وجهك الوضاء يملأ كل كلما ذكرك القلب ارتوى وبحبك الروح تهتدي وتشتو أنت باب الله وسراج الهدى أنت الحياة لكل العباد الصدا حبك في القلوب يسكن الأمان يا خير الولى وأفضل الإنسان يا رسول الله يا حبيب الله كرك في القلب دواء ونجاة يا إمام الحق يا شافي الناس حبك في الأرواح صفاء وثبات الأبيات اللهم صل على سيدنا محمد من بعد في أنفسه محلك بسلي على سيدنا محمد من بعد أبين سباتين للقلب صلي على سيدينا محمدنا في وجه من أجل اسال لي اساتشه جكا اخر بقايده